الله تعالى المشهور يفسنا ومن سيئات عمالنا نهوية الله تعالى فلا ومن مدد هذه أشهد أن لا الله وحده و لا شريك له أشهد أننا حمل العبور ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وظهما لا علمنا إلا ما علمتنا إلا إنك العلم الحكيم أما بعد أكبر كنا بدأتنا في وسوء الماضي الحديث مع قصة في القرنين كنا يا أخوة سوف هذه القصة من حلال ثلاثة محاولة المحور الأول من هو ذو القرنين المحور الثاني ذو القرنين ورحلات فيها الثلاث وهي العنصر الثالث يأجوج ومأجوج هدو حقيقة عن خيارة ثم بعد ذلك كما نعودنا دروس العظم التي نخرج بها مقصة كل قرنين أولاً أيضاً خلف الأولماء في ذو القرنين باسمه لأكثر من خمسة عشر قرن هو اسمه هيد ولكن بدلنا يقول هذا كله لا فائدة من ورائه ان لو في فائدة كان المورة تبارك وتعالى ذكر لنا مسلم ولكن المورة عزيز قالوا أسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو علي منه ذلك وذكر المورة تبارك ما حدث مع ذو أنا طبعا تجد كثير من كلمة من التفاسيل تأخذ أو في كتاب باسم القصص الأنبياء المسمى بعائس المجافس تجد فيه أمور يعني لا يمكن أنها عقل ولا شارك ولا, ولا تجد لها جليلة من كتاب ولا من سنة رسول الله صدق عليه وآله سنة فكل ما نعلم أنه القرنين كان ملكا صالح عند القرنين إذا لم يكن نبيا كان رجل صالح وقلنا إن المولى تبارك وإفعاله من ملك الأرض إخوة أربعة اثنين صالحين واثنين فاسدين غير صالحين اثنين صالحين سيدنا سليمان عليه السلام وذو قرنين من ملك الأرض والاثنين فاسدين فرعا ومنبوضة نورد المكان يبدو الاثنين صالحين والاثنين فاسدين فرعاوض مين؟ والنمرود الذي حج أبراهيم عليه السلام مش في الارض الغرب مالك الابد مالك الابد مش ماشي والله مالك الابد راس طيب ذوق علينا يا اخوي مالك صايح مكن الله عز وجل لك في الارض واعطاه المولى تغلبه ثاني كل امور التمكين دلوقتي من كل شيء سبب اتبع سبب بعده ذوق علينا يا اخوي كان ملكا صائحا يقرب أهل الإيمان منه ربعه أهل الفسك والعصية لنعى ذلك وقال أما من هامن وعمن صالحا فله جزاء للحسن ومن ظلم فسوف المعذبه الظلم يعني أشرف إن لا ثم يرد إلى ربيه في معذبه وعذابه ينكره إذا قرب أهل الإيمان فقط أهل الإيمان الفوف الثاني أنه كان عفيفا لا يتطلع بل المال لما سألوه قالوا فنجعل لك خرج على أن تجعل بيننا وبينهم السد ماذا قال؟ قال ما مكفلني فيه ربي خير قال ان تبكين الله أعطاه المورة ذلك أفضل من المال الذي تريدون أن تحضوني إياه يعني لا حاجة لي إلى المال أمر الثالث أنه كان متواضعا لأنه بعد ما بنى السد إخوة ما افتخى وتعاظم أو غير خبرتي وعقلي ومشقين فهندسة هذا البناء قال هذا رحمة من ربي نسب الفضل لمن إلى الله تبارك وتعالى فبدلك هذا الحاجة أهل الإيمان دائما ننسب الفضل لله سيدنا سليمان لما جاءه عرش ملكة سماء قال هذا من فضل ربي أرسل يبلوني أشكر أم أكفر فهذا لسن رد الأرض إلى الله سبحانه وتعالى ما يقول هذا؟ يقول ذلك يا إخوة سيدنا يوسف عليه السلام لما رادته النسوة قال وإلا تصرف عليك كي لهن أصر إليهن وأرد من الجاهين نشر لدينا قولي قوة إيماني ونرد المؤمن وإن مبتزم ولو أقع في الفاحة الشلام لنسب الأمر لا يتبرك لها سيدنا إسماعيل عليه السلام قال ستجدوني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لتأمر يعني هذا برضو رضي الأمر ما يشعر الله دي الشجاعة مني وأني يعني بقدم نفسي له تبارك وتعالى أم بإن لم يتدركوا مولا تبارك وتعالى بفضل لا قيمة لذلك يعرفنا فرمي هو زقرين؟ طيب المولا تبارك وتعالى ذكرنانا في قرآن الكريم ثلاث رحلات زقرنين رحلة إلى المغرب ورحلة إلى المشرق ورحلة بين ليه؟ إلى بين السنتين رحلة المشرق مولا تبارك, تبارك وتعالى قال مولا تبارك حتى إذا بلغ مغرب الشمس وقدها تغرغ في عين حمئة أما عندهم رأى أن يوصل إلى آخر المحيط عندما ترى الشمس بتغيب كانها بتغيب في المحيط لأنها تغرغ في عين حمئة وأدل عندها قوة كلها ذكرين إما أن تعذل وإما ان تتخذ فيه بسكوسيق. قال أما من ظلم فسوف نعذيب معه ثم يرد يا ربي يوعدهب معه نكرى وأما من آمن وعن صالحاً فلو جزاء الحسنى وسنكون ببعض الحسنى ونسبب حتى كنا نزلنا في النسخول الماضي نوعانيك سريعاً الرحلة الثانية كانت فين؟ الرحلة إلى المشهد من المغرق وانتجا إلى مين؟ إلى المشهد فحتى إذا بلغت فأتبع سبب حتى إذا بلغت مطلع الشمس وجدها قطع كل من نجعل له من دونها سترة. كذلك وقد أحقنا الميلدين الخبرى يعني اتجعل هنا ذلك. يعني الشمس هي الستار له طبق عليهم الشمس ما في بهوت تكنهم ولا شيء لا تكون في حضن الشمس ثم بعد ذلك بعد ذهب من المغرب الى المشق اتجه شمالا الى ايه الى السدين وطبعا كان هذا الظلامي المكان طب حتى اذا بلغ من السدين وجد بينهما قوما لا يكادون يفقهون قولا في يقدم طب كيف تعامل معهم لأن ربنا أعطاه من الإجابة أمور التبكين ما جعله يتواصل معه ويوكالين قالوا ان يأجوج يا ومهدود يوصلون في الأرض فهل نجعل لك خرج مبلغ وعطاه من المعلان تجعل بنا ومهدنا مسدد إلى أرقام ببناء ليه ببناء السد درس اليوم يا أخوة يأجوج ومهدود ومهدود حقيقة من خيال يأجوج ومهدود حقيقة أن المولى عز وجل ذكرها في القرآن الكريم وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة والاجماع منعقد على ذلك الواحد مخه انت سامع انت الان دلوقتي اقول الناس والله العظيم العظيم بيقول لك يا اخي ما يطوب مصاعب دول هم مش عارف كده وكده بس نعلم انهم بيت المول عايز يقول قال في اثابه خلاص رغم انهم هم بدون انهم سيخرجون إيه يوم القيامه عامه أما في الكتاب قال تبارك وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حذب من سلم واخترب الوعد الحق يبقى يخرجوا من قريب القيام الثين؟ القيام الساعة وقال ربنا تبارك وتعالى قالوا يدى القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فنجعلوا تخرجا على أن تجعل بيننا بينهم السلم يبدأ من القرآن من السنة يقول حذيفة بن وسيد الغخاري وطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن ما تذاكروا فقال ما تذاكرون <تصفيق> علي طبعاً يتكلموا لي عشان تذكر مثلاً تذكروا مبراوة لأنك تذكروا أمن وكل الدنيا واللاعدين بيحقوا في السياسة يعني ما تذاكرون قال يا رسول لا تذكر الساعة يقول الصحاب عليم يذكروا من يوم القيامة قال أما انها لن تقوم حتى ترون قبلها عشرة آيات وذكر النجلسة وصلت منها قلوات وجود ومجدوج وطبعاً إحنا دولنا دي على المسكولة شبافية في الدروس إيه؟ دروس أركان الإيمان يدعونا الإيمان بالملائكة الإيمان بالكتب ومنحثث عن الإيمان اللي بالرسل بعد ما نتكلم عن الإيمان بالرسل نتكلم عن الإيمان بالإيه؟ باليوم الآخر في اليوم ندخل على الحديث عن القبر والحساب والعبنة والنقر وعن ممت الساعة الكوبة والصورة ونحدث يوم القيام هذا دروس إيه؟ يوم الأربعة إن شارعاً بس الأربعة والخمس المقادم نحن نتزيل أما الإجماعة قد أجمعت العثمة سلفاً وخلفاً أن يجوز المأدود في آخر الدمان حق لا رأي طيب من يخو أنكر يجوز المأدود؟ هذا زنديق الضال ماذا أنكر معلومة من الدين؟ بالضرور هذا سيخوة؟ طيب يا جوز يا إخوة من البشر من ذرية آدم وَهُمَا أُمَّتَانْ كَثِيرَةَ الْعَدْ يمكن عدده من أبو عدد الكثير عن أبي سعيد الخُدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك قال يقول أخرج بعث النار بعث النار يعني ميز أمتك أهل النار فالبنو يقول لي من سيدنا ميز من أمتك من سيفون لين يبدأ جيو ما يقول يا خنم نام وهم جيو ما يقول اللي حصلت دين ما واحد قال لك من هذه الصورات اللي حاد من أموت ولا الإسرائيل ولا مش عاربين ميز من أمتك يعني هم من أمت مين من الناس لهذا من ذريتك قال وما بعثنا قال من كل ألف تسعمائة وتسعين في النار كل ألف قال فذلك حين يشير الصغير وتضع كل ذات حمل حملة وترى الناس سكار وما هم بسكار ولكن عداء الله شيرته قال فاشتدت جارك عليهم العالمين عن الصحابة قالوا يا رب الله أينا ذاك الرجل من فينا لكن سيامي اهل النار الجنه قال اكشن لان من يقتل ممدود 1000 ومنكم رجل يعني 1000 رجل قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده اني لا اطمع أن تكونوا ربع اهل الجنه ربع اهل الجنه ربع اهل الجنه فحمدنا الله وكبرنا قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلثة أهل الجنة قال فحمدنا الله وكبرنا قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة العيضاء في جد الثور الأسود أو في الرقمة أي في زراع في زراع الحمار يعني يستطيعون هم في العالم صغيرة سبحان الله يعني كلمة نشوف الشعر بيضاء فيه الشعر بيضاء في جد الثوء الأسهل شعر بس ومع ذلك كل نصف رينا أزغر تكون نصف أهل الجنة ثمث أهل الجنة روحوا أهل الجنة فعن بن حسين رضي الله عنه قال كننا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره فتفاوت أصحابه في السيد عرفت تفاوت يعني الجمعة مشو أدام الجمعة أخروا شو يعلموا شيء سيري كله ما راح تفاوتوا فيه السيد، السيد، مش هكذا، مش هكذا، اسم هكذا، قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلطه بهاتين بها بها بها الآيتين يا أيها الناس ابتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة حملا، وتضع كل ذات حمل حملها وطر الناس سكارة، وما هم بسكارة، ولكن عذاب الله شديد قال فَلَمَّا سَمِعَ ذلك أَصْحَابُهُ تأخَّرُوا في المطير، في المشي عاد محمد أبو صلى الله عليه وسلم أنه ورفع صوتهم بالقرآن بهذه لم يريدوا أن يخضره بشيء فتأخَّروا بليه في المشي إلا أن, أن يجتبعوا عنهم وعرفوا أنه, أنه عند قول يقول فقال هل تذرون أي يوم ذلك؟ يوم ترونها تذهب كل من قدعت عما ربعت وقال ذات حمش لها وقال الناس سكارا وماهم سكارا لكن على ربالاش قالوا الله رسول قال ذلك يوم ذلك يوم ننادي فيه الله في فيوناديه ربه فيقول يا آدم ابعث بعث النار فيقول أي ربي وما بعث النار فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد من الجنة ايه سنقوم حتى ما ابدا ما ابدو بضاحكه مثل من صحابه كده ما فيش واحد معدا ان اتس ما اقبله بضاحكته فلما راى رسول صلى الله عليه وسلم الذي باصحابه قال اعلم واكشف هو الذي نفسه محمد بيده انكم مع خليقتين ميتين لامم ما مات مع شيء الا كثرت ياجول وماجوف ومن مات من بني آدم وبني إبليس يبقى يبقى أنت من, يموت من بني آدم ومن إبليس وبني أجوج ولي وما أجوج كتير يعني عادوا مين؟ عادوا كبير ودى ذلك إبكثرت الناس يا إخوة صالحين ولا, ولا, ولا, ولا, ولا, ولا فاسدين وما الناس وما حرصت بمؤمنين وانتطع أكثر من في أرض يضلوك عن سبيل الأدائي لأيك من.. تا.. أنت أعجب بالكثرة والله إبكثرة لا إبكثرة هذه مزمومة دائما كسرمادك تبعثين خلاص يبقى لك سور ففطبعا في سوريا عن القوم حتى ان حتى يعني بعض اللي بعض الذين يعني قالوا كده فسور يعني قال اعمل وابشمها والذي نفسه محمد اليد ما انت في الناس الا الشام في جنب في الجنب البعيد او كرمه تفين ذراعك خلاص ياخذ بيديه من من نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو واحد جاء لكم غير كلم يقولوا طبعا ما هذا ما تجد تخالف النسوس طيب ثالثا يأجوز ومروضي اخوة فتنة وشرب وفساد وفقان فتنة عظيمة يا اخوة لا تقل عن فتنة الدجاء يقول ملوضي فتنة لا تقل عن فتنة الدجاء لماذا؟ لأن الدجاء بيتعي يقولوا غير إنه إله علاقصة؟ ويأجين ماذا يفعله؟ لما عم شف كده في آخر الزمان مرة تبارك وتعالى النبيه موسى النبيه عيسى عليه السلام سيد نيسى هنزل في آخر الزمان هراس؟ سيد نيسى ماتوا اللي حايقون؟ عايقين هنزل امتب؟ في آخر الزمان عشان ياخدوا مسيح الدجا هراس انت الحق يقتلوا مسيح البارد فينزل في الآخر طبعا يقول فيقول المورة طبعاً عيسى عليه السلام أن حرّز عبادي إلى الطور حرّز عبادي إلى الطور الطور؟ يقول طبعاً ايه؟ الطور بتاع سيناك اشتاعوا بس انت فضل هذه الحصرة المؤمنة في آخر الزمان ستكون فيه؟ في, في مصر أن حرّز عبادي إلى الطور فإني أخرجت قوماً بأرقب لا يداهم احد بكتابهم وان هم مين يخرجوا طبعا المسيح انا زي بتاع خلينا نقول اي منهم غيرهم اللي يعيشوا في الارض خساره يعني اي يمر اولهم بالحيره يشربوها الاخروا في مليان في الحيره كده الحيره شويه فطبعا يعيشوا في الارض خساره يقول إن هما ظنوا أنهم مرقبوا على كل أهل الأرض فيقول لك قد قضينا على جميع أهل الأرض بقي بين أهل السماء فيمسكوا ومسكوا الحربة للأهل يخطيها في السماء فالمورة طبالك وتعالى يفترهم فتغطر دمنا فقول لك إحنا كلا خلصنا على أهل الأرض وخلصنا على مين؟ على أهل السماء عندها يأتيهم في الأمر المورة طبالك وتعالى مقدار يصيرهم يغطرهم جميعا لذلك يخرج عبد من عبادة لهم تبارك وتعالى ينظر لهم فيقول إنهم قد كتبوا فطبعاً يجدوا ناتن ليه؟ ناتن الريح فيقول تبارك وتعالى بطيب أن تأخذ له الجسد اللي تذهب بها حيشاء المولا تبارك وتعالى ينزل المطرة فيه تصبح الأرض يعني إيه؟ أخضرتها جدا بإيه؟ وما فتنا عفودي اتدعوا أنهم قربصوا على الأهل على الميت جمان قرب على جدا الميت يا ايجوزوا ما بي يا عظيم زي رسولنا صلى الله عليه وسلم عن زينب بنت جاح مش ان النبيه الصط الله صلى عليه دخل عليها يوما فسيعا فيقول لا اله الا الله ويذ للعوض من قد اقترب فتح اليوم من ردم يدوجه ومذوجه مثل هذا وعلق الاصبعي بالابهام والتي تبي امرت بها زينب بنت جاح قال زي ما قال رسول الله انا هديك وفينا الصالحون وكلهم تهلك وفي ناس صالحه قال نعم إذا كثر الخبث طب انت شايف الخبث يحمل معنى تعرف ان الناس والله عافيه اذا قال نعم إذا كثر في كثر الخبث يأجوز مفسدون في الارض دليل على ذلك تورط قال يا هذا القانوني ان يأجوج ومأجوج مفسدون ويفسدون في الأرض. يأذوك ما أقول يا إخوة يحاولون كل يوم الخروج من السادة ولكن لا يخلقون إلا بإذن الله في الوقت الذي يريده الله أزالي بذلك قرنين بنى السادة فبعد ما بنقى لهذا رحمة ربي فإذا جاء وعظ ربي جعله الدكة وكان معه ربي حق كل نبي صلى الله عليه وسلم إن يأذوك ومأذوك يحفوون كل يوم حتى إذا كانوا يرون نشوع الشمس كل يوم بيحفوروا في السد لكننا كانوا يرون نشوع على الشمس من, من وراء السد قال رجعوا فسنحفوه غدا فيعيده الله عز وجل أشد ما كان جع الصبح فجذو أشد مما كان قال حتى إذا بلغت مدتهم مدة قضاء ربنا سبحانه وتعالى رب اراد ان يبعثهم الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كانوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا ان شاء الله نستثنوا ليل بمشي ارجعوا ان شاء الله واستنثنوا فيعودون اليه فهو كهيئته حين تركون فيحفرونه ويحطمونها يعني في لوم تايز يقعود ما بايه لوم الشمس مرافض سنحفوه غدا ان شاء الله ويرجعون من لوم التاني يبدو زي ما هو كده برضو الشمس تطبه المغرس فخروص المبالك يخدنا على هاي؟ يخدنا على الناس جاء جود جوما يجي يكون فاهم يكون في آخر الزمان يعني هو من علامات الساعة الكبرى وليس الصغر ديوك إحنا الآن علامات الساعة الصغرى كلها هاي؟ ظهرت يعني مثلا رسول قال اللي موت اللي من قال oh. الله اللي موتي اللي هي صرا من علامات الساعه الصغرى قال بالطاعون في الامه وهذا حدث طبعا الطاعونين في الايه في بعد ذلك فتنه لا تدع بيت من بيوت العرب الا الا دخلته شايف انت الفتنه ده كل بيت بيت خناقات ومشاكل طبعا تم اي قول ايه فتنه متى دعيت بالبوط عروه الخيره باقي اخوه علامه وسط في الصوره دي المهدي ها للعلمه يسال من كل حدب ينسرون مقترب الوعد الحق وقال هذا رحمه من ربي فاذا جاء وعد ربي تعالى دكا او كان وعد ربي كان وعد ودريبنا السنة قولوا اللي بيصد الله رسلنا إن الساعة تنة تقوم حتى تروا قبلها عشرة أيات تذكر منها يأجون بأمين قال صيفه يبقى احنا اتكلموا بقع نين عرفنا مما زقر نين عرفنا بحلات الثلاثة التي خرج فيها عرفنا يا جوجا بو حلقة بعد ذلك باقي ايه دروس والعباط والعباط التي تأخذ من قصة زقر نايم. لذلك المولى تبارك وتعالى قالت الكتابي لقد كان في قصصهم عبرتهم وربينا ذكرنا قصة ذو القرنين ليه؟ لتعلم منها ذكرنا قصة تيجير ممكن نتعلم منها قصة صاحب الجنتين نتعلم منها لذلك قال فاقصص القصص العلّهم علّهم إيه؟ يتسنون وما تفكرون حتى لا يصيبون ما صابق أم المنطقة اخوة? طيب. اول درس اخوة. من ايه? من قصة التمكين في الارض والملك. من فضل الله عز وجل اللي يبطيه من يشام. تمكين الملك. هذا ألم من فضل مين? فضل الله عز وجل اللي يبطيه من يشام. دي لعب ده اللي قال ربنا كبارك وفحك. اول ايه واسألونك عن دل قرنان. فلسات علي معك. ذكرى. انا مكننا له في الحد. وآتي كل شيء انساها فاتفها. الذي مكن يا اخوة? وهو مكن لنفسه ولا الله وعازها كده له? يبقى التنكين هذا يكون من عند الناس ولا من عند المولى عز وجل? يبقى يكون من الله تبارك وتعالى. دي العلدان. او المولى تبارك وتعالى. قل هم مالك الملك. تؤتي الملك من تشاء. تنزيلكم ما انتشر اريد من تشابه لذكم انتشار يد الخير منك على البره تبارك وتعالى ونريد أن نمد على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم ورثه ونمكن لهم الامر ونري فرعون واملان انهم لهم من مكان يحاضرون يبقى تمكين يا اخويا من الذي يمكن رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب هذا التمكين يا اخو على الأعداء الله عز وجل جعله أسباب جعلناه إيه؟ أسباب نحن عزيزي على أعدائنا بل فينا يمكن في الآرب هذه الأسباب يا أخوة رابد أن نمز الأسباب عشان رابد أن ينتز لنا إيه؟ يوعد ذا يوعد المبورة وتعالى أول أخوة سبب هذه الأسباب الإيمان الصادح والعمل الصادح والمبتعال عن مظاهر الشرك إيمان الصادح عمل صارح والابتعال عن مواهل الشيء وإحنا قلنا هذه الآية تلك الشرور وعب الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات اللي يستخفدنهم في الأرض كم يستخلف الذين من قبلين وإلى مؤكد لهم دينهم الذي أدخلها لهم وإلى مؤكد لهم بعد خوفهم أمنا يعبدونا لله ويشربونا به وعملتنا عشان تشوف الآيات كلها الأخرى لطرع ما, ما في نص ولا عز إلا به إذا عقفنا إيمان ربنا مأشن عن المسلمين وانا هممكن للمسلمين. انما التمكين ده. ربنا ذكر باسبابه. من اول سبب الايمان بالله عز وجل. اسمع اللي قول مرة تفرق وتعالى. وكان حقا علينا. نصر مين يا اخوة? النصر مين? المؤمنين. يبقى جعل سبب للنصر. الصبر اللي هو, هو ايه? يبقى الناس مؤمنة بالله كبير. طيب الناس بتدعو غير الله عز وجل. تتوسط بغير. فيش ايمان في الحلوب. هل منكن القرآن الكريم. طيب الآية الأخرى قالوا ربنا تبارك وتعالى. إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَمِنْ? وَالَّذِينَ آمَنُوا. في الحياة الدنيا يوم يقوم يبقى النصر لمين? الذين آمانوا. للرسل والأهل من؟ والأهل الإيمان. قال ربنا تبارك وتعالى. لتعلم يا ليه احنا أعداء الآن؟ ليه بنتعاد عن ايش الايمان ما دخل الخلول نصب الاخوه قال انما بنؤمن اخوه المس المؤمن اخ لا, لا يؤمن احدكم حتى يحب لا يحب اخيه ما يحبه لنفسه ممكن يكتمل الايمان عنده حتى يحب اخيه ما يحب لنفسه اذا وجد الايمان يا كان الترابط والتراحم بين المؤمنين امتى بقينا ترابط وتراحم قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كان مؤمن بالعقيدة. المؤمن ايه كان بنيان يشد بعضه، بعضه بين بين اصابعه صلى الله عليه وسلم اذا وجد الايمان دافع الله عن المؤمنين امتى عن العقيده لا ان الله يدافع عن من امن عاد الذين آمنوا. فلا يدافع عمونا تبارك وتعالى عن قوم العقيدة عندهم خريبة وفيش عقيدة أصلاً الإيمان يا إخوة إذا ودد الإيمان كانت العزة لأهلهم قال ربنا تبارك وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين قال ربنا تبارك وتعالى إذا ودد الإيمان كف الله شر الكافرين عن المؤمنين كنا كفى شر الكفار عنا جداً بيه يا أخوة لما تسيب بنت لا لما يكون عندك إيمان كل أمة مؤمنة قال ربنا تبارك وتعالى وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَمِينَ عَلَى, على الْمُفِمِنِينَ السَّبِينَ أيضا يا أخوة إذا وجد الإيمان كاد الأمن لم نحتاج إلى ولا جيش ولا لم نحتاج قال ربنا تبارك وتعالى أن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم لظلم أولئك لهم الأمن وهو مهتدود إذا وجد الإيمان كان الثبات لأهله قال ربنا تبارك وتعالى يثبت الله من؟ يثبت الله الذين آمنوا يبا إخوة لا, لا وجد توكين إلا إذا كان الأمة مؤمنة إذا أخوة الأخوة نحن لابد أن الأمة تحققه الآن عقق الإيمان الإيمان ده أول إيه؟ عقيدة سليل ومنهج سليل طب بعد من هذا لابد يكون معه وعمل صالح لأنه لمن قول لمن قول ومعه وكذيره وينقص يزده بطاعة وينقص الناصر وإن الله فلان ده مؤمن وهم عنده شيء وليس عنده ويب وسوف وليس عنده عمل رأس يا إخوة العامل الثاني يا ينصر الله عز وجل المؤمنين رأس وأنا قلنا أسمك الدمكين أول سبب أول سبب قال اليمان والعمل الصالح والطقي مظاهر ايه؟ الشئ، لاقل الثاني ان ينصر المؤمنون الله في انفسهم. اشو ربنا يمتلئ الارض ان ربنا الاول فين؟ ينصر من قال ربنا تبارك وتعالى ولا ينصر رجل الله ينصر. من ينصره. ان الله له ينصر مين؟ الذي نصر، نصروا فين؟ على نفسه. إحنا نصدنا ربنا نخوة على أنفسنا ولعلى أولادنا ولعلى الله بيه الله من ينصر الذين يبكناهم في الأرض لا الصلاة أعتوه الزكاة وأبعوه بالمعروف ومنه عن المنكر ولله عتوبة منهم وقال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا إذ تنصروا ضاحن في أنفسكم على أعدائكم نصر ربنا تبارك وتعالى في نفسك ننصر كالمراء تبارك وتحرقنا عليك طيب الأمة ما نصرنا طافئة الفسنة وانت فينا خلنا نصرة ربنا مجتمعاتنا مجتمعات مسلمة يعني تلسف الشوارع ترى إسلام ظاهر أمام الناس أو, أو بين الناس ننظر إلى تعاملاتنا حتى تبقى الشراء إلى أسواقنا إلى مساجدنا إلى شوارعنا إلى بيوتنا الامر الثالث يأخذ النمت أية التمسق بمنهاج النبو منهاج النبوة, من النبوة. من النبوة علی مين يعني طريق أملياء فهذا سل들이 للتبحين قال النبي صلى اللهعhã فيكم فما شاء الله أن تكون ثم يرفعهاAbsلاه يذا شاء الله عنه ثم تكون خلافه على منهاج النبوة تكون فيكم فما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله عنها ثم تكون ملكا عام قوم ذيكم ما شاء الله ان يكون ثم يرفع الى شاء ان رفعها تكون ممكن جبريا بقواه تكون فيكم ما شاء الله وان تكون ثم يرفعها اذا شاء يرفعها ثم تكون خلافه عالم اله وحده من هاجل هو, من هو النبي التمكين عمليه لازم وانا قلت لك لو فيكم طريق في وحده ثلاث طوب يا درب سياسي من طريق مش كده قلنا ده طول عمره يعني طول امكن بقوه هذا هو ان ده افلح افلح ما حد خالص شفت كده شفت الصومال ومالي وشفت طبعا ان الجزائر مثلا هذا الطريق ما فيهش انا بخش الطريق السياسي السياسي ونعمل احزاب ونعمل عبده ونضرب الديمقراطيه والحريه هذا الطريق افلح مع احد لم يفلح مع احد يبقى الطريق السياسي اللي حل حاجه من اثنين يا اما زي تركيا يا تقسم البلد زي بين زي السودان كان الرسول لما عرض عليه شيء تمكن هل قابل السياسه انه خلو بيني وبين الناس والطريق الواحد اللي هو ايه وهو لسلك الرسول لذلك أتدقل هذه سبيلين طريق بتاعت النبي أدعو أدعو إلى الله على رسول الله لأنهما نتبع نحن نعزمين للجراسة ونعزمين لك حاجة نحن نعزم بس ندعو نعلم الناس كين تعلم الناس العقيدة السليمة وننشغل بهذا وذلك نحن هنا أخلنا شغل البنية عاش كم سنة أكثر من نسيين منهم يا أخوة خمس وستين سنة في الدعم وفي الآخر خرج بأمر يقول لك إيه؟ وإن علاج الأمة فيه؟ علاج الأمة فيه أمر واحد قال هو ليه؟ التصفية والتربية التصفية يعني ما يعني التصفية هي؟ عن صف المنهج من المدع والخرافات والشركيات ومتن مش هتعلمه ويطلع الشاب يتعلمون لك يا بذو لازم يتعلمه ويتنقي ويتعلمه ويتعلمين على وبعد ذلك تربي أمه عليه على هذه المدهة الصحية هذا الطريق يا أخوة الذي يسلكه الأعمال من في الأنبياء أتحاكم هون كذلك؟ يا أخوة يزال يشوف كده عليه؟ أجار أجار ويطب ودمي ويطب وشاء عرض عائل ويخلوه بينه وبين الناس كام سنة يا أخوة رسول في الحالة للدعوة؟ واحد وعشرين من ثلاثة وعشرين دعوة. وحتى الاخر ايضا حياتي الى ان لك يا ربه هو فين هو بيته طيب لو السياسة كنتين في مكان دخل الرسول وهذا قولي ايش الله نتفوض معه شي تموت كملكناك علينا طبحت الدنيا الدية مثلا حامل الكوريش ولا غيرها هل اللي بيخوة حتى فكر يتفوض معه ما فكر اللي يوصله ليتفوض معه طيب يخوة ليس طريقنا وانا قولي لك او وعد ضد هالي الايام ندخل في السياة. لسه مكمني نصر بالنسبة للمشاهد لسه ما ايه ما احبه لنرجع مكمنين هتشوف اخي هذا الطريق وفي الهاتف حاجوا لكم الوائد كل الطرق دي سيئة وحنا عازلن ايه عازلن نرغل ضيط بارك عندها الناس هتقول لك خلاص انت اتنفع معاك تقولون ما طبعا عايزة تذبتها من ايه ولن يقبلك الناس لكن اخوه هذا هو الطريق لبيكم صلى الله دعوة عدم الناس الدين والعمل الصالح هذا هو سلم النبي وسلم الأنبياء السم تكون خلافة على إيه؟ على منهاج ما هو لو لا تكون على منهاج ما هو قاتبة تكون ملتعاق منك لا تكون خلافة الخلافة لازل تكون على مين؟ على منهان طريق الأنبياء طريق النبي إيه اللي سبقوا النبي قول لك هنا واحد أخوين يقول بادل لك دخل السيارة قول لي هاتي دنيا على النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا فنقول لك سترى أنت الأمر أيام يثبت لك ذلك لأن هذا من أخوة الدار ما دل على القرآن من الكتاب والسجن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته البليغة وصيكم بتق والله والسمح والرائح إن تأمر عليكم عبد نحن نقول نخها لا ينبض على أولاك هذا, هذا الأمر حتحرمه بسيئه بل في كتاب أصول السنة لأمام الأحمد قال ولا يحب البتاء والسلطاء ولا عليه لأحد من المسلمين كمن فعل ذلك فهو مبتدر على غير السنة والطريقة والأمر لك يجبوه دلوقتي أحرمه من سنة الإنمار لأن هذا دين ما يتوره بتاعه افتح أي كتاب يكونت بالسنة تقول هذا أصب عند من عند أهل السنة أصب عند أهل السنة جمعنا يا أخوة كم حديث 102 حديث في تحليم الخروج على حاكم الضالح حتى وإن ظلم ظلمنا إليه أخوة المجموع يذهبوا إليه ويكلمون بينهم وبينهم لا يحرضون الناس على ذلك لذلك إحنا طبعا على هذا الحال كل ما رئيس مش يعجبنا الخرق بتاقتاً هو يعجي بي أخوة في جداً مثل الله لحنا عزيني مثلاً نغلس في ترعب جماعة ترعب نعمل نعمل نعمل مظهرات. ليه? عشان ضد اللي مشافي. اخوة بها امتى تستقر الاحوال بالت? هل في درع من هزمان لم يقع في ظلم هات لزام يقول له الله ده ظلم ابدا. يقع ظلم بظلم ترفعه زال. ما الاسلام حديد طرق شرعية بده لكن تقطع طريق. تقول له الله ده احنا المدير مثلا عن عن علاج المرضى عشان خطوة احنا نلاحقوق. أهمية الأوقاف مش هنخطوه بالجمعة عشان خاطر إحنا هاي إلينا حقوق دو... القدر مش هنحضر الجلسات عشان عشان إخوة الكلمة خلاص؟ وإدارك طبعا بعض الناس هاي؟ نخوة يعني لما دلوقتي يقول لك ضاعف لأفهم وهي طبعا من أهانة سلطان الله في أرض أهانة من ضاعف يعني ودلوقتي اعترفت بها اللي كان يقول ده كده قبل كده الكلام يقول انت بتقول علي عامل الدواء وتقول عامل السلطان. طبعا اللي يعلم يعلم. بما انت لم يقوم بحق العالمين. طبق انت الان. يعني انت بسقول ولد اسوف. ولان انت الحاكم. انت مجلس عسكر اللي حاكم يعني. شوفت يسقط حكم العسكر طبعا. خلاص. مهم. طب انت انت التاني وكانش حاكم ليه? بتكفاره ليه ضيق. عشان عامل يقول لك بتكفاره ليه? تكفره عشان خطر يعني ظلم والظلم ده بكفر الواحد ظلمك حق أقول طب والله بتكفره عشان خطر لم يطبق شرع الله في رب طب هذا لم يطبق شرع الله لكن ده دين يا اخوة دين أنت تعبد الله عز جدا به لذلك يا سبحان فمن فارق الجماعة قيد شبري فمات فمدته جاهلية ميتاته جاهل وذلك أقول لك لا تخل المؤيد ولا معار في اعتزل هذه الكتابة لكن الذي لدينا خرج لبما أن يكون جرحان وما أن يكون بغار وما يكون خائد جاهل وما يعرفش أصل الحكم ذلك ما عادره ديش أصل بين الدين وما في الشرق وما حد أعلمه أنه أو يكون إنسان باغي يخرج لأنه ما قاله بدونه وين يقول لك الله وظلمني أنا خرج لأنه وما يكون خرج يقول لك إذا كتفار والدحاج وطلع عشان تضغير يقول لك يقول لك إحنا نفع إيه أخوة يا بلانك؟ وإحنا إمتى نستقر بحوال البنك؟ ونقول لنا بجده سنين مستقروش عرض جمهوريين وكل ماهدي رئيس يعملو ايه؟ يقول لك بغضايا ديه النهاردة في الحراب صدر لنا بحيبه وروح نعملو مرميه ديه نظهروا كالعيب بس النهاردة ايه؟ مدحكش بالخطار كلهم يحجون من الجمعة لازم تبتسل <تصفيق> <تصفيق> ولما هو كل حاجة في ذات الأمر إيه؟ نقول كل... حتى هو واقع ظلم هو إيه؟ هو واقع ظلم يعني تلفعه إزاي؟ تلفع الظلم ده إزاي؟ والشرع ما هلكش إتعابه إزاي؟ رأسك وزيك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستلقون بعد أثرك وأمور تنكرونها أمور إنت, إنت نفسك مش تقبلها فاصبروا حتى تلقوني على الحرب قالوا سيدنا موسى لما ربنا بعته لفرعون قال له ايه اخرج عليه وقلنا فقلنا قولا لينا لانه يتذكر او يخشى وزيك احنا بنقول سواء احنا احنا بنرضى بالظلم ما من هذا الطرف ان هذا طرف في الامكان تنزل يقعد حاجه هذه يقيم ظالمين فينا بس يقول ازاي هي الناس عارف هذا لا اي مش انا قصدي ورضا فيكم انسان لله ولذلك احنا المشكلة في حياته طلبت العلم ما تعملنا هذا كيف تفتح أي كتاب من كتب السنة هاي أصل من قصول أهل السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم ووصيكم بدق الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عقد دنعا وإنهم من يعيشونكم بعد بس يرى اختلاف كثير فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد منهاج ايه والله الكتاب والسنه بفهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تتامل اي فرقه حزبك ايه انا لا انسان حزب ابدا انا والله اخو جاء لي اخ بحمله نشر لي شفيهم فاتى مريض الامي فجاء يقول والله يا شيخ ابي واحد يقول لي تعال انضم الاسلام وحزب الشريعه يا عم انا عايز الحزب اللي يدخلني الجنه عايز الحزب الايه اللي يدخلني الجنه اللي هو ايه كتاب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ازيك المنهج هذا يا اخوه تعليمات بكلك ونم في من فلان ولا من علام ولا من رئيس الحزب ولا من شيخ الطريقه ولا من فلان التعليمات بتجي لك من الله رسوله. قال الله هذا رسول وزيك ابن القيم قد انسالوك عن شيخك هو شيخي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سألوك عن جماعتك فأقول هو سماء المسلمين لكن احنا عاد نعملها إيه؟ نعملها دلوقتي إحنا معاما هو عمية اتلاف وحزب عمية اتلاف وحزب في سنتي شبت أخذها بتاكاسو يا إذا كان آخر حاجة أبطلو 18 عارف تلوقتي أبطلو عمية كل جماعة إحنا عمية اتلاف شباب مسجد الحق وبعدين ائتلاف الشباب أو أطفال مسجد الحرب و ائتلاف في جوان مسجد الحرب وبعدين يقول لك مثلاً ما يا أخوان، مش اللي بيحصل ذلك و ضد يضحكوا، لكن هذا شيء يقول لك إيه إنسان قد يضحك, يضحك أن شروا بريك ما يضحك هلأ؟ وبعدين لك إذا تحسبوا الرقص يبينكم و فالطير يرقص من الضوحة من الألم الحال اللي هو عيه رمعي. وما في احد يقول حتى كلمة للحق لله. بل انت عدد كلمة الحق لتحارب. انت بنت تصنك انت مع فلان ولا ضد فلان. يعني كلام كنت بحضره من سنة يزعى منه. في الوقت انت كده عن ايه? وزيك الخصمات بديبها ليه? الخصمات على الولاي بالبراء. لو انت معيوده في كلامك تبقى انت صديق. لو بيتخالفه يتبقى انت زنديك. يوم ما ينتي مثلا أنت معاه في المنهج وأجيزه في الكلام ويقوله ده تبقى عن الشيخ الأظهر العلماء وعلم والحق يوم ما تقوله كلام ده غرق عشان تخلي في الدين يقوله كلام ما تفهمش ده ده العلماء يقوله كذلك ده فقه الواقع فقه ليه؟ واقع ويقوله جدي فقه ليه فقه الواقع ما الفقه يا إخوة تتابعوا السن وقلت لك عبي كلم يقولنا في درس العاصل نهاته معاك الإسلام عبور أي حاجة عايزة الحبابي على الإسلام مشت معارفة هي من الدين خلفت وبين؟ ليست من الدين مظاهرات اخوة من الدين؟ ناخد الأمر هو نشوف مين اخوانا في الصحابة عم المظاهرة؟ احنا قلنا ان السيد عائشة ابتهموها بالزينة شهر كامل العرب الرسول بوسابة حادث الاذه؟ يصحابه لك هنعمل مليونية نصر بالسيد عائشة مليونية عشان ممصورها كده نقعد دينا نعمل نصر بالسيد عائشة عشان الكفار والمنافقين يعرف علينا المسلمات دي. ولا نصر التأييد للنبي صلى الله عليه وسلم ولا واحد منه يسقط يسقط حصل يا كلام زي؟ طيب المأمون غير الدين الدولة الرسمي في عهد الأيام أحمد ماذا قال السنان؟ ماذا عملوا مظهرات؟ طيب الحاجاج ليس في الثقافة ده, ده ضرب الكعبة بالمنجهين قتل من المسلمين يعني ما قتل قتلهم صبرا هل عمر مظهرات على يد حديث اسم الثقافي؟ ما يقول ما يفعل؟ بزيك الشيخ الألباني, الشيخ الملكيني الشيخ ابن بايز فتولين يدالي الشيخ من... الشيخ عموس العباء الشيخ الفوزاء هذا كله قلب حرام ودود ناس عاشوا هذا المظهرات فإيه في الفنضار. المظاهرة اخو اول من بدأ المظاهرة في الوقت الاستلامي عبد الله بنسبع اليهود. بعد يحرض الناس على سيدنا عثمان بنقفان ده اللي يولي العقارة اللي بيفعل. نجوم حاصلوا بيت سيدنا اسمان. شفاه اخوة ناف سمان. يقوله تحصل. ما نوع لسيده عثمان يا اخوة دي الصلاة. حاصل البيت وقعدوا يسمعوا. بعد كده ما نوعوا عن مميل ودكور وقعدوا يذهبوا باشرة. يبقى اخوانا سنة مين دي? سنة عبد الله بنسبع. ليست سنة النبي صلى الله عليه ولا ولدت... ولدت... ولدت... التابعين البعض. ولا في الإسلام أصلنا عرفها. شيخ الفوزاني أخوة قالك ديننا ليس لنه فوضا بل دينه دماغنا. مش المسلمين يا أخوة اللي تجل أنت وبالتقول له يا دي في أي مكان؟ وأنا عايز أقول بالله عليك. الذي طراحها شفت السلمية في أي مكان؟ يا أخي انت شف كده يعني اجعل قلبك وسلاحكم بدون هول كده ولا تعلم. تشوف تسلم يعني في اي مكاني. طيب امتى البلاد تستقل? ما احنا ما احنا يا اخوانا انت الوقت معاك في الدم أرى. قاعد قدام الفتان ده معتصم. معتصم ليه? والله عشان انتهاء اول ما عشان مش عافل. عادي معتصم. تين يوم الحصارت هتحصن? انت تحصن شيء. طبعا انت الدم ده مجرد لا ينفعك في ليه? فبارك الله فيه. من هيني السفر حيثاب الله بسنة وصوص الرواية سنة. هي انتم الحز. ولا فرق، ولا طريق، ولا جماعة هذا يقول الإنسان يموت يلقى الله تبارك ما, ما تفرق ولا, ولا شدة الأمة اليوم أحد انتمل الجماعة على تحبه ولائك ضيئ، ولائك خبير في الجماعة ولا في الحزن غير كده؟ لا ولائك ليس تلك ولائك يكون من خلاص؟ غلى من معلومة من أجل أعنسوا النجي والجماعة قال النجوص الرسالة والسلفتين أمتي على كامل فلا في سابيح كلها في النار الا المنهج اللي هو مين المنهج قال ما علي لي انا تفرقوا هذا ليس مين تجيب التفرق وتحط بيلعب دور زي ما الكبش بيجيش مع الاسلحه هل سيدنا ابو بكر عمل حزب الصديقيين وصير مع عمر الحزب العمري والحزب العثماني وحزب العالم سيدنا علي رضي الله عنه قال بيقول واحد من الصحابه يا معلم ايه حصل يا اخوانك الكلام ده حتى لما افتكر سيدنا عاوي ومعاوي عاملوا برضو احزاب لكن شوف الغرب يقول لك لا خد التعديلين الحزبين عايزين حزبين يعني من اشياء يعني الاحزاب يا قلنا مين سنه فرعون نفرعون على في الارض واجعل اهلها شيعا عن لكن الرسول يعني الله سنه خط خط مستقيم هذا سبيل الله عادي صبر على كل سبل الشيطان لما أنا قول بس 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هذه الواحدة دي؟ قال يا الجماعة كم جماعة أفهم؟ واحدة جماعة واحدة بس طيب الصحابة يقولون متمسكين بهذا إيه؟ بهذا ربع من هاج حزب. حزب الله عز وجل الغالب قال يوها الذين آمنوا ويغتد منكم عن دينه فصوف يأتي الله بقومه يحبهم ويحبونه أذلة على المنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يقاربون لهم الدلائم ذلك فضل الله يتيه من يشاء الله باسم العليم إنما وليكم الله الرسول هو الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويبتون الزكاة ومراكبون ومن يتولى الله الرسول هو الذين آمنوا فإن حزب الله هم غالبون وحزب إيه؟ حزب ده أخوة ما ما يفترق معك مع الكتاب والسود ما يفترق كما ترى ده وذلك طبعا تشغيل يعني مثلا نقول لك الله ده احنا على نصر الشريعة. خلاص? يونصر ايضا شرع الله بايه? اتباع شرع اتباع شرع الله لبنخالفة عمل الله. طيب لما تأخذ النساء اخت قلعت نصر الشريعة. الشريعة الدولية هو في جنوتي كنا. صورة طبعا اخت منتجة بمسكة مصحة. وبينها ما بينهم قدر. يعني الأعلى الجزء الاعلى من الجسم الجزء اللي اعلاه في منها منهم يعني ومسك مسحف وراني عشان تنصر الشيع يا امه الله انصر الشريعه جليفا في في بي اولادك ما هي اللي ينصر وبعدين واحد يقف اللي مش عارف يدفع زي احنا بنقلد برضو الجماعه اللي بيغلطوا في الجماعه اللي بتدرس ايه ايه ده انا كده طب واحد خرج معكم وقتل وقلت على شفر الموطين زنبوا في رقب مدى يتحمل هؤلاء المدى؟ طب هو اللي خارج يا إخوة كده انتوا بإيه الشريعة اللي تأس بالبقى؟ فيه الشرع مين؟ يا إخوة مطبقوا مين؟ طب ربنا وعن أهل الإيمان ما هوش؟ طب إيبدا وحب أخي دوله لأخي؟ طب إيبدا بنت ملتحيات ولا مش؟ لماذا حتعلق لأخي؟ ورسول الله لم أمر بإعفائه مش دمني الشريعة طيب لماذا أنت مسجل الثياب ورسول قد سلاسة الله يقول لهم الله وننظروا إليهم وله زكيم وله معذاب أليم ما حال زوجتك في البيت والأولادة في برجة ولا أولادة قضوني في البيت رعيف هم هفصون القرآن الكريم ألمتهم العقيدة أنت نفسك ماذا تعلم من أمور الدين كل كده فراغ دبوطان طيب قولي مجبات الروس طيب مجبات الروس هل الصالح؟ نعم هو هي مجبات الروس نسمي خلاص ايخر ان شاء الله حدنا مع صويتين ومعا بقي ان بقي لنا اسباب التمكين للإخلاص والدعاء والإعداد المال ان شاء الله بس القادم توقع بوضن الفقاء والدعاء توقع بالمكتب عضو الملك العاضي والملك الجنة. هل تين ولا لا؟ لا الملك العاضي اخبر الملك الولاراسي. زي ما انتشرتك انا بيجب ان يسمى مثلا دولة جمهوية وهدوار راسي. الملك الجبري اللي يقول لطوله راسي. الواحد اخوذ امين بالقوة. هجي بعدها من اعلى الطلبة. سبحانه الله ومحمده. مشهر على الهند. اللهم احفظ بلادنا ومجميع عبادة المسلمين. بلادنا ومجميع عبادة المسلمين. اللهم اقام وإن ناساكنك أستطرد وحفوظة عزيزة من جزء الإسلام ورحمة الله الرحمن الرحيم والله جعل مصر أهل حفظ مالك ورمالك وإحسان والله محفظ بلادنا من كل سؤن ومطهوم وفتنة والله بلادنا من كل سؤن ومطهوم وفتنة سبحانك الله وبرحشوك وشيرا لا إله إلا أنت أستغذرك وأتوبوا عليكم وإلا الله وإلا الله وإلا الله